اتاء امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا ان انذروا ان هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مبين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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسغلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فَمَن يخلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 إهُكُم إلَهُ وَاحد الذيينَ لا يُؤمنونَ بالِالآخرِوتِ قُلوبُهم مُمكرَِةُ وَهُم مستتَك برِون لا جَمَاءَّ الله يَعلمم ماَا يسونَ وَما ين إَِّهُ لا يحب المستَك بون وعقيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا يساء مَكرَرَ الولذينَ مِ قَبِلنم فَأَتَغ اللهُبُ يانهُم فتَقَلهُ بُيانَهُم مِنَ القَوَاعِلِ فَخَفْوَ لَْهِم مسَّقَفُ مِن فَووقهِم فخَغو عَلَيْهِم مسَّقفُ مِنْ فَووقهِم لَا يَشرُون ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَارِكُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ قُوتِلَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ أَعْلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا له شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا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 مَا كَانَ رَسُولًا أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَجَهَنَّمَ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة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 لَا وَعَدْنَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانوا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 بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 فإن ربكم لرؤوف رحيم ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد مَا في السماوات وما في الأرض من دابة والملاء وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إن مَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِن يَكْفُرُوا هُمْ غَافِلُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاهُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ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 ما وزقناهم تالله لا تسالن مما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَلَكِنَّ وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كظيم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 والله أنزل مِنَ السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه عين صرف ودم اللبن الخالص خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات نخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فطل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براء إم على مَا غَلَك تَأَمَارُهُم فَهُم ف الصَو أَفَ بِعمَةِل يجحَدُون واللهَّهُ جَعللَ لَكُم مِنْ أَفُوسِكُم أَزواجَ وَجعَلَ لَكُم مِن أَذواجِكُم ثَمِينًا وَحَفِدَهُ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَتَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم رِّزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ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 وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وما أمر الساعة إلا كنمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من امهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسفرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ رُعْيِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَسْوَاقِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهَا أَفَاثَمٌ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ غَيْرَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبوء يعظكم لعلكم تذكرون وَأَْفُ بِعَدِ, توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عذاَا هََةٌ وَلَا تَْ قضُلأَمَانَ بَدَتَوكيدِهَا وَلَا تَْم قضُلأَمَانَذَعدَ تَوكيدِهَا وَقَدِجِ عَْتُم اللهه عَلَْكُم كَفِيلَ إِ الله يَعلممُ ما تَفَرُون ولا تكونوا كالتي نقضت وزنها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلا يُبَينَّ لَْكُم يما القِيامَةِ مَا قُ تُم فيِيه تَْتَ لِفُون وَلَ شَ أَ اللههُ لَ تعلكُم أَُّتَ وَاحيدَةَْ وَلَُ بِللُ قَ شَاء وَيهدمَشَ مَن قُلْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا عَصَيْتُمْ مَّن سَبَّرَ اللَّهَ ولكم عذاب عظيم.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 ما عندكم يا فد وما عند الله باق ولنجزين الذين نصبوا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن مَا كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وَكَذَلِكَ إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وهدى وبشرى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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم وضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 مَجَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفَّ قُلُّ نَفْسِ مَّا امِلَك وَهُم لا يُمُون وَضَرَبًا اللههَُثَلَ قَرَةَ كَلَ آمَِةَ منِنْ مُطُمَئَِّ يأتهَا رِسُْهَا رَ وَدَم مِ كل مكان فانكفرت فكفرت بانعم الله فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون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 ثَُّ إِ رَبَّّكَ لَِّذينَ مِلُ الشّور أَبِجَهلَةٍثَُّ تَبُ مِ بَعْدِذَلِكَ وَأَصُلَحُ ثَُّ تَبُ مِ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُ إِ رَبَّكَ مِنْ بَدِهَا لَ وَفُورُ إنِ إبَ رَاهِ مَكَانَ أَّتَ قانتَ للَِّ يحَنِيثَوْ وَلَمْ يَكُمِنَ الْ المُشِْركين شَكِرَ لِأَنْ رُمِه إِجتَبَهُ وَهَدَهُ إلىلَ صَاطم وَآتَيناَاهُ في بدُْيَا حَسَنََا وَإِهُ فيآخَِةِ لَ مِن الصَّالِقين ثَُّ أَو حَنَ إلَ يكَأَن التَّبِ مَِّ تَئدَهِ مَحَنفَ وَماَا كانَلَ منِنْ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 وَدِد وَمَا صَبَركَ إِلَّ بِل وَلَا تَحزًا عَلَيهِم وَلَا تَحزَ عَلَيهِم وَلَا تَكُ فيِي بيقِِّ مَِّا يَقُرون إِ اللهَّهَ مَا الذيذينَاتَّقَوَّذينَهُم